عليك بالصدق فإنه يأتي إلى الجنة وتلير عدد بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يأتي إلى الفر فإن الفر يأتي إلى الجنة فإن الكذب يأتي إلى الفجور فإن الفجور يأتي إلى النار مستمع عليه عليك بفر الوالدين فرسمر الله عز فقال فقضى ربك ألا تحبط إلا إياه بالواردين إحذر التشبه في الكاثرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم ذا ومنهم أقرده وحمد وقيره من حديث بن عمر والحديث حسن عليك بكثرة ذكر الله عز وجل على ما سبت بإلا ذله فإن ذلك من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فعن نبيه رضا رضا الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميدان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واتبغن عليه كساد المجلس عن عائشة رضي الله عنها أنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جلس مجلسا وصلى تكلم بكلمات فسألس عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم بخيذ كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغيذ كانك فاردا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه أخرجه وحمده وحديث صحيح